أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَن مُّنْ أَزْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَحْنَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُقِلِّلِ فما له من هاد وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي اتِقَانٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ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 بسم الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يفزي ويحل عليه عذاب